بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكام آياته ثم فصلت منه حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مرجعكم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صدورهم لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ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 ولئن إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه لا كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولا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 فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق بي صدرك أن, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أَوْ جاء معه ملك إِنَّمَا أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ, ويقول الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم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 وضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جرم أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا وَأَخْبَتُوا إلى ربهم رَبِّهِمْ أولئك أصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مَا نَرَاكَ اتبعك بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ لكم علينا من وَمَا بل لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ لظنكم بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن أُلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم ولكن لي إراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت تجدالنا فأتنا, فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم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 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عليه مَلَأٌ من قَوْمِهِ سَخِرُوا منه قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل احمل, فيها قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنه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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى, ونادى نوح لبناه وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تقم مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا مروح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغيض الماء وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات, وبركات عليك وعلى أمم من من معك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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا أود ما جئتنا ببينته وما نحن بتاركى آلهتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ان نقول ان لا بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم الات نظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابته الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حفيظ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 وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود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 لَفِي لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم إِن إن كنت على بينة من ربي وآتاني, وآتاني منه رَحْمَةً فمن ينصرني من الله إن عصيته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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا, نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا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 قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أواه منيب يا يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا قد قَدْ جَاءَ أمر ربك رَبِّكَ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 وجاءهم قومه يهرعون إليه ومن قبل, كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 قالوا يا لوط إن رسول ربك لي يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطعة من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا لم رأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا, جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا, وامطرنا عليها حجارة من سجيل من مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وَإِلَى مدين أَخَاهُمْ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والبيزان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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما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 ولولا رحّتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحي أعذ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم واتخذتموه وراءكم ظهريا إن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 ولما جاء أمرنا نجينا, نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بِرَشِيدٍ فرعون برشيد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 إن أخذه اليم شديد إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس ذلك يوم لَسُو وَذَارِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شقوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفير فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ شاء مَا شَاءَ رب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 أَثَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْذُرُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْذُرُونَ إِلَّا كَمَا يَعْذُرُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّ لَهُمْ وَفَىٰ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ من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 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أَجْرَ المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية قلوب قية ينهون عن الفساد في الأرض إلا, إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وَأَهْلُهَا مصلحون